يا صاحبي اللي باتني ونسيت وداني يا صاحبي اللي باتني ونسيت وداني شميت فيا قليل الاصل وداني لسانك الغش ملى بالوش وداني انا بشكي يا ناس من صاحب ملوش امان ده انا بشكي يا ناس من صاحب ملوش امان وطبع زي الزمن خاين ملوش امان زديتوا شاهدين كروت دي ملوش امان ده لقينا ستار جبل المر والدان The بس a land of the dead. The في الجمال النادي من صغري بداري انا مدحت